هو قد نور ونليل من النور يا من هو الناس ربك الله ووضعنا عنك وزرك <تصفيق> <تصفيق> الذي أنقض iva pa ta mau ila